بسم <تصفيق> <تصفيق> الله رب العالمين والصلاة والسلام والأثمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين على آله وصحبه أجمعين ومن إلى بإحسان إلى يوم الدين لازلنا مع سلسلتنا أعلام آل البيت وبعد أن انتهينا من الحديث عن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصراياه وانتهينا من الحديث عن بناته صلى الله عليه وآله وسلم وكانت آخر هنا السيدة الشريفة فاطمة الزهراء عليها وعلى أبيها السلام كان من المناسب وقد تحدثنا عن السيدة فاطمة الزهراء وهي التي استمر نسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها ولم ينقطع كان من المناسب أن نتحدث عمن شاركها في هذا الفضل وهو صدل حفظ نسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واستمراره وكان مناسبا أن نتحدث عن أصل هذا النسب من الجهة الأخرى فلذلك في هذه الحلقة نبدأ الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حديث ذو شجون ولا بد له من وقفة بل لا بد له من وقفات ليس فقط لفضله وعظمته ليس فقط لأن الحديث عنه قد لا تكفينا فيه الحصة أو الحصتان نظرا لكثرة فضائله ولكثره ما يؤثر عنه ولكثره الظواهر التي يمكن الوقوف عندها في حياته وذلك ما سنعرفه إن شاء الله تعالى لكن لأن شخصية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أثارت لغطا كبيرا على مر التاريخ بل إن شخصيته كانت السبب في كثير من الخلافات وفي كثير من الحروب وفي كثير من الافتراقات بين الفرق فلذلك لم تكن شخصية عادية بل إن شخصيته كان لها ارتباط حتى بالعقائد واختلف الناس في هذا الباب في باب العقائد بسبب الخلاف فيه رضي الله عنه وأرضاه طبعا نحن حين نفرد الحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فنتحدث عنه بصفته علما من أعلام آل البيت بل من أبرز أعلام آل البيت لكن في الوقت ذاته لا يمكن أن نتحدث عنه كحديثنا عن سائر الشخصيات السابقة أو اللاحقة ليس لأننا نعتقده أفضل من هؤلاء جميعا فلا نعتقد أن علي بن أبي طالب أفضل من السيدة فاطن الزهراء مثلا ليس لهذا السبب وإنما لأن شخصية الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعلا هي شخصية مثيره جدا غاية للإثارة لا من حيث اختلاف الناس فيه ولا من حيث حتى ما خلفوا لنا التاريخ وما خلفته لنا السياق من أخباره ومن قصصه فقد خلفت لنا من ذلك الشيء الكثير مما لا يقارن به غيره ثم حياته كلها كانت حافلة منئة بالأحداث على كل المستويات وعلى كل الاتجاهات لكنني حقيقة أود قبل أن نبدأ الترجمة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن أقف عند بعض النقاط أو أن أحدد بعض الإشارات وبعض الأمارات والعلامات عند مداية الحديث عنه حتى نوضح حقيقة منهجنا في هذا الباب وحتى نوضح حقيقة ما نراه في هذا الباب حتى لا يفتري علينا مفتر أو حتى لا يبرئنا مبرئ عن حسن نية مما قد نعمل به وقد نراه وقد نعتقده اول ما أريد التحدث عنه وهو ما أريد أن أوصي به في هذا الباب وأوصي به كل دارس لسيره الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه او كل باحث عن فضائله وعن مناقبه وما أكثرها كما سنرى أنا أوصي كل باحث في هذا الباب وكل قارئ في هذا الباب وهو يقرأ ترجمة الإمام علي رضي الله عنه أو يطالع مناقبه أو يطالع فضائله أن ينسى شيء اسمه الرافضة أن يخلص ذهنه من فرق من الفرق تدعى كذا وكذا وغلت في علي بن أبي طالب وغلت في أبنائه واعتقدت فيهم كذا وكذا إلى آخر ذلك لماذا هذا الأمر لأنك حين تقرأ وأنت تستحضر وجود هذه الطائفة تلك القراءة تسلب هذا التفكير وهذا الاستحبار يسلبك حلاوه تلك القراءة وحقيقة هذا الأمر لأن كل اثر كل قصه تتوجس منها خيفة. سخاف أن يكون الرافض هم الذين وضعوها أن يكون الرافض لا ممكن هذه الرواية الرافض هم الذين كذبوها هذا الحديث في فضل الإمام علي لعل على الرافض هم الذين هم الذين وضعوه لعلهم هم الذين كذبوا وقال حينما تقرأ بهذا بهان النفس وهذا الاستحضار سيسلبك حلاوة القراءة وبالتالي ستسلم حتى معرفة فضائل الإمام علي بن أبي طالب ومناقبه على حقيقتها إذا أردت أن اقرأ بتجرد كما تقرأ لأي رجل من رجال المسلمين كاي صحابة من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم العظام وأي صحابة قد, وضع قد وضعت الأحاديث في فضله وقد كذب في فضله أو العكس لأن تاريخ سياسي للإسلام وما وقع من منازعات وما وقع من حروب لا شك مع وجود ضعاف النفوس قد وضعت الأحاديث لا من هذه الطائفة ولا من هذه الطائفة لا من هذه الجهة ولا من هذه الجهة إذا نحن حين نقرأ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه نقرأ بكل تجرد ونقرأ مناقبه ونقرأ فضائله ونرد ما قيل عنه ما وضع في فضله وما كذب عليه كما هو الحال ليس مع الصحابة فقط بل حتى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقرأ مناقبه وفضائله نزبت ما كان صحيحا ونرد ما كان باطنا موضوعا إذن أنا لماذا أركز على هذه النقطة لأن كثير من أهل السنة يظهرون بمحبتهم للإمام علي ويظهرون ولاءهم له ومحبتهم له واعتقاد أنه كان على حق غير ذلك لكنهم تجدهم وهم يردون على الرافض وحينما دائما هذا بعبع الرافضة ما هم في كل قراءاتهم وفي كل تناولهم للأحداث التي رافقت الإمام علي في حياته نظرا لوجود هذا البعبع يرافقهم في كل ذلك عن غير قصد تجدهم قد يتنقصون من الإمام علي أو قد يسلبونه بعض الفضائل أو قد يسلبونه بعض المناقب فقط لإسكاة الرافضة وللرد من الغلو الذي عليه الرافض إذن أنا أنصح كل مطالع في هذا الباب وكل قارئ في هذا الباب أن يقرأ بإنصاف وتجرد كما يقرأ للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كما يقرأ لأي رجل من رجالات الإسلام فما صح صح وما بطلة بطل. كون الحديث يستغل من طرف الرافض لا يستغل الرافض يستغل بعض الأحديث ليس الحل وأن آتي أنا وأنقض خبرا صحيح لإثناد ثابت خبرا ثابتا صحيحا وأنقضه أو أرده أو أضعفه لمجرد أن الروافض استغلوا هذا الحديث فبنوا عليه كثيرا من أصولهم المنحرفة وأنا أقول لك نفس الشيء حتى في كثير من الآيات القرآنية قد استغلت استغلالا بشعا وجعلت أساس كثير من الأصول المنحرفه لا عند الرافض ولا عند غير الرافض إذا هذا هو ليس الحل إذا نحن حين نقرأ عن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب حين نعيش معه هذه الفضائل وهذه المناقب وما أعظمها وما أكثرها فسنعيشها دون أن نستحضر هذا البعبع المسمى الرافض هذه النقطة الأولى التي أود الإشارة إليها النقطة الثانية التي أود الوقوف عليها هي مصطلح التشيع مصطلح التشيع بدأ كانت بدايته مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام وإذلك لا يمكن الحديث عن هذا المصطلح دون ربطه بالإمام علي مصطلح التشيع التشيع هي النصرة التشيع لعلي أو التشيع لآل البيت يعني موالاة آل البيت يعني نصرة آل البيت هذا من حيث الأصل لكن نظرا لاستحضار دائما هذا الطرف المغالي وهو طرف الرافضه ولان الرافض هم من ينتحلوا التشيع لعلي بن ابي طالب وليد النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يكن رد الفعل لم يكن رد الفعل متوازنا ومستقينا بحيث نقبل الحق ونرد الباطل ولا تجد مثلا الآن تجد شيخ الإسلام برسيمية نفسه في كثير من المواضيع وكثير من المصطلحات التي يستعملها المخالفون له حينما يريد أن يعاملها بإنصاف يقول هذا المصطلح لا نرده جملة ولا نقبله جملة إذن نقبل منه ما هو حق ونرد منه ما هو باطل لماذا لما جئنا لمصطلح التشيع ردناه جملة وأبطلناه جملة وجعلناه علامة على البدعاء ولهذا تجد حتى بعض المتأخرين من عاماء السنة كالذهبي او ابن حجر او غيرهم حينما يأتون الى التشيع اولا يصنفونه من بداية وكأنه على انه بدع من البدع ثم يبدأ يفصل لك في انواع هذه البدعات التشيع الخفيف والتشيع الشديد والتشيع المحترق والرفض وغير ذلك لكنهم اصلا يتعاللوا معه على انه بدع اصلا لكن أنا أريد أن أضع النقاط عند حروفها إذا كان التشيع هو نصرة علي رضي الله عنه ونصرة آل البيت إذا كان التشيع بمعنى نشر فضائل آل, نشر فضائل آل البيت معرفة حق آل البيت تعظيمهم معرفة حقهم انزالهم المنازل التي تنيق بهم نصرة الحق الذي كانوا عليه أن به من تشيع هل تشيع محمود وليس تشيعا ولموما ثم أنا أزيد أمر آخر لأن بعض الناس, بعض الناس يقولون نعم فعلا هذا كلام عام التشيع لأهل بيت نصرة أهل بيت لكن يقول لك تجد عند بعض الناس عندهم زيادة محبة وزيادة اعتلاء بالإمام علي بن أبي طالب فلذلك سميناهم شيعة لكن الاشكال أين العيب في هذا الأمر؟ ما العيب في هذا الأمر؟ ما العيب في أن شخص معين عنده صحابي من الصحابة لنفرض غير علي بن أبي طالب فأنت معجب بعمر بن الخطاب معجب بعدله معجب بسيرته معجب بشدته في الإسلام معجب بمواقفه معجب بسياسته فأنت عندك حب زائد لعمر بن الخطاب دون سائر الصحابة ولا بكر السدق أنت تجد في نفسك إعجابا شديدا ومحبة شديدة ومحبة زائدة له دون سائر الصحابة هل في ذلك من عيب؟ ما العيب في ذلك لا عيب لا عيب في هذا الامر اطلاقا شخص نظرا لان شخصيته تحب البطولات العسكرية تحب الشجاعة تحب الاقدام فلذلك تجده شديد التأثر بخالد بن الوليد هو لا يناقش معك في من افضل ممن من او الصحابي فلان افضل لا يناقش لكنه يعتبر نفسه متشيعا لخالد بن الوليد يكن له من المحبة ما لا, ما لا يكن لغيره ما العيب في هذا الأمر لا عيب في هذا الأمر ولذلك لا حرج أن يقول الإنسان أنا من شيعة أبي بكر من الصديق أو من شيعة عمر أو من شيعة عثمان اذا كذلك الحال شخص معجب بأمير المؤمن علي بن أبي طالب وحق له أن يعجب به لكثرة كما سنرى لكثرة فضائله لسابقته لفدائه لكثرة ما قدم وكثرة ما ضحى لهذا الدين إذا ما الإشكان؟ في أن يقال فلان من شيعة علي بن أبي طالب أي من المناصرين له العارفين، له حقه دون غلو لا هو يعتقد فيه ما يعتقد فيه الروافض من غلاء ما يعتقد فيه بعض الغلاث الذين بلغوا حد تأليه ولا هو يعتقد الإمام بالمعنى بالمعنى الاثنى عشر بالمعنى الرافضي لا هو يعتقد ذلك ما العيب أن يعتقد أن علي بن أبي طالب له من الفضل وله من السبق ما ليس لغيره خاصة إذا طالع ترجمة الإمام علي ورأى كثرة الفضائل وكثرة المناقب وكثرة ما أوتي من صفات الكمال رضي الله عنه وأرضاه ما العيب أن يتشيع له الرجل خاصة خاصة خاصة وأن الرجل قد ظلم ما لم يظلم غيره وهذه المسألة التي تجعل الكثير من الناس يعلنون تشيعهم لعلي ويتكون عندهم محبة ذائدة لعلي أنهم بمراجعة التاريخ نرى, أنها نرى أن علي بن أبي طالب قد ظلم ما لم يظلم غيره وبغي عليه وخرج عليه هذه أمور ذائدة وأنت تميل يعني أنت وتقرأ التاريخ وتقرأ سرع بين طائفته جبل جبلة وفطرة ستميل لأحد الطرفين ويجب عليك شرعا أن تميل من أبي طالب رضي الله عنه إذا هذا الميل وأن تقرأ هذه الصراعات وتقرأ مواقفه وتقرأ ما تعرض له سيزرع لك حب زائد له عن غيره طيب ما المانع من كل هذا أنا الذي أسأل ما المانع من هذا التشيع إن كان هذا هو التشيع فأنعم به من تشيع إن كنت ستتشيع على هذه الصفة مع أنك تعرف للصديق فضله وتعرف للفاروق فضله تعرف لهما صابقتهما في هذا الدين تعرف لهما فضلهما وتعرف لهما خيرهما وتترضى عليهما وتزني عليهما وتنشر فضائلهما وتكتب معايبهما إذا كان مع هذا الحلم. ما كان في هذا الأمر ولهذا كثير من الذين رموا بالتشيع على مرة تاريخ هم من هذا الصنف كثير مثل مثلا الإمام عبد الرزاق الصنعاني إمام جمل من جبال السنة وقد رمي بالتشيع لمثل هذه الأحوال رمي بذلك الإمام عبد الرزاق بل رمي آل الكوفة جميعا أئمة الكوفة على رأس سفيان التوري وغيره رموا بالتشيع لا لشيء إلا لأنهم عرفوا لآل البيت حقهم وعرفوا لهم فضلهم ولا يعلم عنهم أبدا إزراء بأبي بكر ولا إزراء بعمر ولا بغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم بل يعرفون لكل ذي فضل فضله لكن عندهم زيادة محبة لإمام علي الآن كثير من الباحثين كثير من المتسبين إلى السنة يتهمون الإمام بن البيع المعروف الإمام الحاكم النيسابوري يتهمونه بالتشيع بأنه كان شيعي طيب ما هو تشيعه؟ أين قال التشيع؟ لا هو يرضم حق أبا بكر ولا عمر ولا يتكلم فيه بل شديد التعظيم بل عقد الأبواب في فضائل وفي مناقب أبي بكر وعمر لا قال ماذا لماذا, لماذا نقول للحاكم شيعي أنا أصحح حديث الطير ولأنه يأتي ببعض الأحاديث التي لم تصح في فضل عليه في هذا هو التسييع إذا كان هذا التسييع هذا التسييع محمود أنا شخصية أقول إن كان تسييع بهذا المعنى فأنا على هذا المذهب الإمام جرير الطبري على جلالته وعلى فضله وعلى إمامته ورمي بالتشيع بأنه كان شيعيا وثار عليه الحنابلة وفعلوا به ما فعلوا لا لشيء إلا لأنه صحح حديث الغدير وأفرد له جزء غير ذلك فرموه بالتشيع الإمام النساء وغيرهم من الأئمة الكبار الذين رموا بالتشيع مع أنهم يعرفون لي. أبي بكر ولعمر ولسائر الصالحين يعرفون لهم فضلهم ويعرفون لهم سابقتهم بل يربون أتباعهم على هذا الأمر فقط زيالة محبتهم للإمام علي أو زيالة هذا ليس هذا هذا التشيع إن كان هذا هو التشيع هذا التشيع محمود بل أكثر من ذلك قد يكون مستحبا وقد يكون مطلوبا الغريب من بعض أئمة السنة الذين جعلوا هذا التشيع من قبيل البدعة. مع أنه ليس فقط ليس من قبيل البدعاء بل قد يكون مطلوبا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يموت يوصي بأهل بيته أذكركم الله آل بيتي أذكركم الله آل بيتي ثم هذا انتصار لمن؟ تشيع لمن؟ لآل النبي صلى الله عليه وسلم الذين حبهم من حب النبي صلى الله عليه وسلم والتشيع لآل محمد من التشيع لمحمد صلى الله عليه واله وسلم فضئلا فهو أمر مستحب ومطلوب فضلا عن أن يكون بدعا هذه المسألة التي أردت الإشارة إليها قضية التشك المسألة الثالثة التي أود الحديث عنها في هذا الدرس الذي هو مدخل للحديث عن سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وبالمناسبة أيضا قول عليه السلام لا سواء لعلي بن أبي طالب أو لفاطم الزهرة أو لآل البيت جميعا هذا مذهب كثير من السلف حتى لا يشغب مشغب أو يجعل البعض من علاماته على اتهامنا بالرفض لأن هناك طبعا ثمة اتهامنا بالرفض وليس بالتشيع المذهبون أننا نقول عليه السلام على ب يعني حتى يعني بين قوسين ثائرة هذا مذهب كثير من السلف وهذا الجاهل الذي يمكن أن يعتقد مثل هذا الأمر ما يعني إلا أن يرجع إلى صحيح البخاري وسيجده مليء بهذا الباب الإمام البخاري إذا ذكر عليه قال عليه السلام وإذا ذكر, ذكر علي بن الحسين قال عليه السلام وإذا ذكر آل قال عليه مسند أما مسند الإمام أحمد فحدث ولا حرج. المسند كله مليء بذكر عليه السلام وبذكر كرم الله وجهه ولا يجدون أبنى حرج في ذلك الإمام الشافعي في الأم كثير من الأئمة الأعلام في كتب الكتب السنة الأصلية المسندة كانت تقول عليه السلام بلا حاجة يفردون آل البيت بهذا ثم أصل نحن دائما نصلي ونسلم على النبي عليه السلام ونسلم على آله ونصلي ونسلم على آله إذا من مانع من إفرادهم بالسلام هذه فقط بين قوسين أعود إلى الموضوع الذي كنت بسبب كنت بفضله وهو ما الذي يجعلنا نؤكد على التشييع للإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعلى إفادة الحديث فيه ما لم يفض في غيره قد يقول قال الطيب صحاب لماذا أنتم تفردون كل هذه الحلقات وكل هذه الدرس وكل هذا التفصيل للإمام علي ولم تفعلوا ذلك في أبي بكر الصديق ولم تفعلوا ذلك في عمر لم تفعلوا في عثمان أو لم تفعلوا في غيره طبعا لا شك نعم نحن أنا أقر بهذا الأمر نحن سنتحدث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ما لم نتحدث عن غيره وسنسهب في الحديث عنه ما لم نسهب عن غيره ليس لهذا الأمر ليس لما يقع من أننا مثلا يعني نزري بحق غيره من الصحابة أو فينا شيء من الغلو أو فينا شبه من الغلات في علي رضي الله عنه لكن لسبب بسيط لسبب بسيط وأود الاستطراج شيئا ما في هذا السبب وهو أن كثيرا من كتب السنة وأن تاريخ السنة منذ من الفتنة إلى يومنا هذا بسبب كثير من الظروف التي سنتعرض لها جرت محاولات كثيرة لإخفاء فضائل الإمام علي ولرب مناقب الإمام علي بن أبي طالب إذ نتحدث عن أبي بكر فضائله مشهورة ومعروفة وكتب السنة مليئة بها و. و... ذائع بين الناس ومنتشر بين الناس في عمر كذلك في عثمان كذلك لكن علي بن أبي طالب نحن الآن نحاول أن نظهر وأن نشهر وأن نذيع ما, تحاول ما حاولت وتحاول كثير من الجهات اخفاءه لأنه حقيقة وصراحه مناقب الإمام علي قليله في كتب السنة بل إن الكتب التي اعتمت بذكر هذه المناقب حتى بالأسانيد الصحيحة الثابتة التي لا غبار عليها اتهم أصحابه بالتشيع مثل الحاكم اتهم بالتشيع لكثرة ما أورد من الأحاديث في فضل الإمام علي الإمام النفائي لأنه خصص كتابا للحديث عن فضاء الإمام علي اتهم من اتهم به وقع له ما وقع كما سنرى إذن هناك كان هناك حرص وكانت هناك محاولات كثيرة لطمس هذه الأحاديث حتى لا تعرض وحتى لا بين الناس قد يقول قائل ما السبب ما السبب في هذه المحاولات في إخفاء فضاء الإمام علي ولماذا الإمام علي نفسه بالذات طبعا هناك أسباب كثيرة أنت دائما سبحان الله يعني لما أتذكر ما وقع للإمام علي أقا... أحاول دائما مقاع في هذه النقطة بالذات أحاول مقابة بما عليه واقعنا نحن اليوم الدعاءات إلى الله عز وجل والمشايخ الذين قيل عنهم بأنهم معارضون للسلطة وينتقدون السلطة وغير ذلك والسلطة لها موقف سيء منهم وآذتهم غير ذلك من الطبيعي ماذا تفعل السلطة؟ أنها تحاول إخفاء كل من بحى وتحاول إخفاء كل من قضى وكذلك حتى آمة الناس يعرضون عن ذكر فضائلك ويعرضون عن ذكر مناقبك خوفا من أن يمسهم شيء من أذى السلطة لأنك أنت مصنف معارض للسلطة إذن من الطبيعي أن الناس ستهزرك أن الناس ستفر عنك أن الناس ستخفي مناقبك ستخفي فضائلك كذلك الأمر كان لأنه بعد مقتل الإمام علي رضي الله عنه بمدة يسيرة الذي استولى على مقاليد الحكم في العالم الإسلامي في ذلك الوقت هم ألد أعداء الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه بنو اميه الذين كانوا في صراعات مع الإمام علي استولوا على الحكم وبالتالي هم فقط لم... ليس فقط كتفوا بمنع إظهار مناقب الإمام علي او اظهار فضائله بل هم على العكس كانوا يسبون وكانوا يشمون وأمر معاوية بن أبي سفيان بلعن الإمام علي على المنابر بل كان, بل بل كان يؤلم الصحابة الذين لا يسبون عليا كما في صحيح مسلم وفي غيره في قضية سعد بن أبي وقاص معاوية أتى سعد بن أبي وقاص وقال ما لك لا تسب على تراب أي ما هذا الفعل كيف الناس يسبون وأنت لا تسب حتى قال سعد أنا إذ قلت ما قلت فقد سمعت فيه ثلاث وذكر له الثلاث الفضائل في حق علي بن أبي طالب وكان الولاة يأتون بالناس ويأمرونهم بيسبع على المنابر وبقي الأمر تسعين سنة وعلي بن عبي طالب يسب على المنابر أي طيلة حكم بني أمية لا يستثنى منه إلا العامين تقريبا الذي قضاهما مع عمر بن عبد العزيز على رأس الحكم أما من غير خلافة عمر بن عبد العزيز تسعين سنة والإيمان عليه يسبب على المنابر إذا ماذا تتصور معي رجل يسبب على المنابر وتأمر الدولة يسبه على المنابر يستطيع أحد أن يذيع فضائله يستطيع أحد أن ينشر مناقبه ثم كل الأحداث الضخمة التي عرفها ذلك الوقت من عاد معاوية ما بعده السبب علي رضي الله عنه شتمه على المنابر مقسل حجر بن عدي قبل ذلك مقتل حجر بن عدي وقتله معاوية بنفسه لا شيء إلا لأنه السنكر سب الإمام عليه إن هذا سيورث إرهاب عند الناس صحابي جليل مثل حجر بن عدي ويقتل لا شيء إلا لأنه لا شيء إلا لأنه سنكر سب الإمام عليه كيف سترى الناس يعني ما هو رد فعل الناس في نظرك؟ ثم مقتل الإمام الحسين وحركة التوابين ومقتل الإمام زيد بن علي وضعه وصلبه لأربع سنوات على كناسة من كناسات العراق صلبه لأربع سنوات ما من سيورد هذا في الناس عندما يرون آل البيت شتتوا ومزقوا وأولوا وقتل كل آلهم وقتل كل أنصارهم ماذا تتوقع من الناس إذا المتوقع طبعا أن الناس تخاف على نسياتها، تخاف على حياتها، تخاف على أموالها، إذا من كان من الطبيعي أن يهجر الناس، كان من الطبيعي أن يهجر الناس ذكر مناقب الإمام علي وذكر فضائنه في مثل هذا الجو. الأمر الذي زاد الطين بلة، وأنه حتى بعد انتهاء الحكم الأموي جاء الحكم العباسي والذي طالت مدته المشكلة أن الحكم العباسي أيضا كانت عندما مشكلة مع آل البيت. واعتبر آل البيت ألد أعدائه إلى البقية القضية سيلقى دائما الخوف مسيطر على الناس دائما الرعب مسيطر على الناس من ذكر الإمام علي ومن ذكر مناقبه ثم الإشكال الذي وقع ما الإشكال الذي وقع أنه في هذه الفترة التي عرفت هذا الإرهاب والتي عرفت هذا الضغط والذي عرفت هذا التنفير من علي من أبي طالب ومن آله ومن آله صنفت كتب السنة في هذا الوقت بالذات وكان من الطبيعي أن تلك الكتب ستتأثر بالواقع السياسي ستتأثر بالواقع السياسي الذي كانت عليه البلد ومهما بلغ هؤلاء المصنفون من الدين فالقضية فيها إرهاب وفيها تخويف وفيها تشديد وبعضهم قد لا يكون له من الدين ما يمنعه حتى من التزلف لحكام ذلك الوقت والتملق لهم وبالتالي الكتابات التي ستكتب ستتاثر إما بجو الترغيب واما بجو الترهيب هذا لا يمكن أن ينكره أحد ولذلك خلت كثير من الكتب خلت كثير من الكتب من ذكر فضائل الامام علي ومن ذكر ممدحي خاصه حينما تكون انت افترض نفسك إمام في ذلك الوقت وتريد أن تصنف لكن تريد أن تصنف وتريد أن تذكر فضائل الإمام علي لكنك ترى أن قرنات ممن تجرؤوا وتشجعوا وذكروا فضل الإمام علي وألفوا فيه وكتبوا فيه كان لهم مصيرا أسوأ كان مصيرهم مصيرا أسوأ فلذلك أن تخوف حينما ترى ما تعرض له كبار مناصري آل البيت مثل حجر بن علي أو مثل الإمام النفائي أو حتى بعض الشعراء مثل دعبل الخزاع مثل الكميت الذين لهم أشعار رائقة ورائعة في مدح آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما ترى ما تعرضوا له من الأذى طبعا سيأتيك الخوف وستتخوف الإمام أبو شعيب النسائي على جلالة قدره وعلى عظيم منزلته ولم يمحر حمه عامة الناس فضلا عن رؤسائهم ولهما ما سبب موت الإمام النسائي وهو أحد أئمة السنة وصاحب المصنف العظيم المشهور الذي هو من رؤوس كتب السنة الإمام النسائي مرة كان في الشان وذكر فضائل الإمام علي التي هي عنده في كتاب خصائص الإمام علي أخذ يسرد على الناس يحدثهم بفضائل الإمام علي فلما انتهى من حديثه أحد العامة قال له أنت يعني تحدثنا عن فضائل الإمام علي فضائل الإمام علي ألا تحدثنا عن فضائل معاوية؟ حدثنا عن فضائل معاوية ومعروف آل الشام وموالاتهم لمعاوية الإمام النسائي يعني بماذا سيجيب؟ ليس عنده شيء في فضل معاوية قال أما يرضى معاوية أن يخرج رأس برأس حتى يفضل يعني إن أثبتنا له إسلامه بها نعمة أن يخرج رأسا برأسه، لقد رأس خرج سالما، فضلا عن أن الكوفة فضائه له. وجاء في بعض الروايات أنه حينما قيل له حدّثنا بفضائل معاوية، قال لا أعلم له فضيلة إلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا أشبه الله بطنه. يعني ليس هناك ما يذكر في فضله. فقامت عليه العامة، فهجموا عليه وأخذوا يضربونه بأرجلهم ويركلونه بأرجلهم على خصيتيه حتى سقط. مغشيا عليه من أثر الضرب، ثم لما أفاق اعتلى ومرض وأمر أن يحمل إلى مكة وحمل إلى إلى مكة ومات بسبب ذلك الضرب. إذا في مثل هذا جو لما تسمع إمام جبل يعترف كل الأمة تعترف بإمامته، ولمجرد هذا الأمر، لمجرد كله لخصائص خصائص الإمام علي، ولما لم يجد ما يذكره في حق عاوية نال كل هذا الأذى، إذا كان طبعا الناس تخاصد. وستحجم عن ذكر الإمام علي مرة أنا الآن أحاول أن أبين أنه الجو, حتى الجو التاريخي الجو التاريخي الجو السياسي كان له دور كبير حتى في بعض العقائد حتى الآن ما يقال من أنه أجمع الناس على أن أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي بهذا الترتيب حتى هذا الترتيب كان الجو السياسي هو الداعم له وهو الذي نشره وهو الذي ألزم الناس به يحكي الإمام الذهبي عن إمام من أئمة الشافعية أبو عبد الله الشافعي قتل عام 658 لماذا قتل؟ قتل لا لشيء إلا أنه ألف كتابا الشم ألف كتاب اسمه كفاية الطالب في مناقب علي بن أبي طالب وكتاب آخر البيان في أخبار صاحب الزمان فقتل بسبب تأليفه هذين الكتابين لأنه أفرد للإمام علي الكتاب في الخطائس قتل بسبب هذا الأمر إذا ماذا تنتظر في مثل هذا الجو ثم إن العام لهم لأن الآن كتب ما يسمى بكتب السنة أُلفت والناس أخذوها وبعضهم يقلد بعضا حتى أصبحت هي العقيدة المشاعر حتى الآن ما يُرهبونك الآن لم تبقى القضية فقط قضية سلطة بل القضية قضية عامة العامة يهيبونك بحيث لا تستطيع أن تخالفهم لأنك لو جئت فخالفتهم في شيء أخذوا عن آبائهم وأخذوا عن أجدادهم وأخذوا عن مشايخهم سيثورون عليك مما يضطرك إلى إخفاء ما لا يحبونه عامة وهذا يقع في كثير من المشايخ وكثير من الدعاة أنهم لا يستطيعون أن يجهروا بين الناس بما قد يعتقدونه خوفا من ذلك الإرهاب المسلط عليهم من العامة فضل. عن أن كثير من الأئمة على فضلهم وعلى تقواهم كان عندهم حب لمناصبهم القضية قضية الدوله والدولة لها مناصب قاضي القضاة من يعين على القضاء من يعين على الفتوى وأنت إذا علم منك علم أنك تخالف عقيدة الدولة ولو في جزء بسيء في جزء يسير جدا طبعا ستحرم كما والحال في كل الدول أي دولة من تعلم عن شخص معين يأتيها تقرير عنه أنه يخالف عقائدها تحرمه من هذا المنصب وتطرده وتفصله كذلك كثير من الأئمة لم يجهروا ولم يذيعوا فضائل الإمام عليه لأنهم إن فعلوا ذلك حرموا من مناصبهم أنا الآن سأسرد عليكم بأثر لتمظروا كيف أن الأمر كان في القلون الأولى كان هذا الخوف مصوط على كبار الأئمة يحكي الإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف يقول قال معمر معمر بن راشد هو من الأئمة يقول قال معمر وأنا مستقبله وتبسم وليس معنا أحد انظر كيف يركز على هذه القضية يعني هذا الكلام بيني وبينه ليس معنا أحد قال وليس معنا أحد فكنت ما شأنك قال عجبت من أهل الكوفة كأن الكوفة إنما بنيت على حب علي ما كلمت أحد منهم إلا ووجدت المقتصد منهم يعني هذا غير الغالي المقتصد إلا ووجدت المقتصد منهم الذي يفضل عليا على أبي بكر وعمر منهم سفيان الثوري، منهم هذا معمر يقول العبد الرزاق يقول وجد آل كوف من يفضل عليه على أبي بكر وعمر ومنهم سفيان الثوري. قال قلت لمعمر ورأني كأني أعظمت ذلك. يعني استغرب عبد الرزاق من هذا الأمر. فقال معمر وماذا؟ يعني لماذا أنت تعظم هذا الأمر؟ لماذا تصنكر هذا الأمر؟ قال هذا وما ذاك لو أن رجلا قال علي أفضل عندي من هنا ما أنفته. إذ ذكر فضلهما يعني لو رجل قال علي أفضل من أبي بكر ولم يذكر فضل أبي بكر وعمر لا عنفه قال ولو أن رجلا قال عمر أفضل من علي وابي بكر ما عنفته قال عبد الرزاق فذكرت ذلك لوكيح ونحن خاليان فاستهلها وضحك فاستهل يعني أعجبه هذا الأمر لأن وكيع أيضا من آل الكوفة وكيع ابن الجراح هو أيضا متهم بالتشيع قال فاشتهى بحك لما سمع مثل هذا الكلام من معمر وقال لم يكن سفيان يبلغ بنا إلى هذا الحد لكنه هذا والشاهد عندي لكنه أفضى إلى معمر ما لم يفض إلينا والقصة ذكرها ابن عساكر في تاريخ دمشق يعني الشاهد عندي أن سفيان الثوري على جلالته وإمامته وجرأتي في قول الحق أفضى لمعمر بما لا يظهره بين الناس وبما لا يشهره بين الناس فهو يعتقد فضل علي علي أبي بكر وعمر لكنه إذا كان أمام الناس أحيانا حتى يظهر خلاف ذلك حتى يظهر خلاف ذلك وأنا وأكد على هذا الأمر يعني أن كثير من الأئمة كانوا يظهرون خلاف ما يعتقدونه خوفا من الجو السياسي الذي كان أنا ذات. يحكي الذهبي في السيار في ترجمة ابن الحداد الشافعي اسمع... اسمعوا معي لهذه القصة قال حدثت بكتاب خصائص علي للنسائي قال فكا فكان فوقع أن كان ان, أن ذلك كان في مجلس أبي القاسم بن الإخشيد مع جماعة قال فلما نهضت يعني قام من مكانه بعد أن حدث في خصائص الإمام علي قال فقلت قال أمسكني فقلت أحاجة يعني تريدني شيء قال نعم قال أيهما أفضل أبو بكر وعمر أو علي فقلت إثنان حذاء واحد فقال وأي ما أفضل أبو بكر وعمر أو علي يؤكد عليه قل لي أي ما أفضل أبو بكر وعمر أو علي فماذا قال ابن الحداد الإمام من أئمة الشافعية وذكر ذلك الذهب في سردمته فقال فقلت إن كان عندك فعلي وإن كان براء يعني برا أمام الناس فأبو بكر قال إن من عيما قال إن كان عندك يعني أن كان بيني وبينك فعلي وأفضلهم وإن كان براء يعني أمام الناس قال فأبو بكر قال قال فابو بكر والامام الذهبي ذكر هذه القصة وتذكر قصه اخرى مشابهه قال قلت هذا مثل ما وقع لابن عبد الحكم قال فان عبد بن عبد الحكم سأله رجل سأله رجل فاستعفاه يعني قال له لا قال ايما افضل ابو بكر او علي فاستعفاه يعني استعفاه من الجواب فالح عليه أن يجيب فقال ان اخبرت احدا عما أقول كلمت أحمد بن طولون فضربك بالصياط علي أفضل قال أنا سأقول لك بيني وبينك أن علي أفضل لكنك لو أخبرت بأحد سأشيبك إلى السلطان أنا الشاهد عندي من هذه القصص ومن هذه الشكايات معرفة الجو والإرهاب الذي كان يعيشه الأئمة إذا لا عجب لا عجب ولا يعني لا نتثغرم أن تخفى كثير من فضائل الإمام علي وأن تخفى كثير من مناقبه في مثل هذا الجو الذي يسيطر عليه هذا الكبت ويسيطر عليه هذا الترهيد من الحديث عن إمام علي وعن فضائله وعن مناقبه ونكتفي اليوم إن شاء الله عز وجل بهذا القدر ويوم غد إن شاء الله مع دائما سنبقى مع المدخل لبراسة سيرة الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أقول قول هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين